بوك تو أربع أسر أربعة عشر أربعة عشر سفعين الألوان الألوان هشلج لفان الفلج أبيض الف الشش سه الشمس صفراء الشمسفراء التوز كم البرتقالة بررتية البرتقالة بررتيةضم. ح الك ح م الس رق الع رب برب بن حاب رادحاب ادية شغم العجلات سوداء إطارات العجلات سوداء بإيزة تفا هشلق لفن ما لون الثلج أبيض ما لون الثلج أبيض بإيزة تفا هشمش تهوف ما لون الشمس أصفر ما لون الشمس؟ أصفر بإيزة تسيفا هاتبوز؟ كالتم ما لون البرتقالة؟ برتقالي ما لون البرتقالة؟ برتقالي بإيزة تسيفا هادوفدفان؟ الدوم ما لو الكز أحمر ما لو الكرس أحمر بإز سشيم ك ما لو السماء أزرق ما لو السماء أزرق بإز س حدش يوق ما لون العشب؟ أخضر بإيزة تفع هادما؟ خم ما لون التربة؟ بنية ما لون التربة؟ بنية بإيزة تفع هعنن؟ أفوغ ما لون السحابة؟ رمادي ما لون السحاب؟ رمادي بإيزة تفع هاتميجيم شحور ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ أسود